قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ yeah يخلوا وبُري بلا غُنَّ In <laughs> O ve hul'lan m uyan il ngaabil na in kantis du tuuli azan What? ولا قد انصم